اثنان استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور واكتبها في دفترك الصلاة القيام الركوع السجود صلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء صلاة الجمعة